أماما أماما أماما جنود الفدا أعدوا الشباب ليوم الندى أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدى أماما أماما أماما جنود الفدا أعدوا الشباب ليوم الندى أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى أماما أماما أماما جنود الفدا أعد الحق سلطانه ودكو معاقيل جند العدا اماما اماما اماما جنود الفدا اعد الشباب ليهم النداء اعيد اعيد اعيد الى الحق سلطانه ودكو معاقيل جند